وأسست محسن للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم واني اخواني احبابي الصغار اهلا فيكم اشرقت الانوار بالورد الحييكم وبكل الازهار اهلا فيكم اشرقت الانوار السلام عليكم مرحبا فيكم أزهار الأنوار بالورد الحي وبكل الأزهار أهلا أهلا فيكم مشرقة الأرواح فبالدنيا حلو وحلوة بالإيمان هذه الدنيا جميلة جميلة بالأقوال نتقابل نتقابل على هدي القرآن من غير قول الرب دنيا لا إخواني إخواني أحبابي أصغى أهلاً أهلاً فيكم أشرقة الأنواع بالورد نحييكم وبكل الأزهار أهلاً أهلاً فيكم أشرقة الأنواع وياها نجلس مع كل الإخوان نتلّو نتعلم ونزّو بالأزان نسمع قصة مفيدة على مرّ الأزمان بتعلم والنشد مع كل الأطلاق إخواني إخواني أحبابي أصغر أهلاً أهلاً فيكم مشرقة الأنوار في الورد بكل الأجهار أهلاً أهلاً فيكم مشرقة الأنوار إخواني إخواني أحبابي أصغر أهلاً أهلاً فيكم مشرقة الأنوار بالورد حييكم وبكل الأجهار أهلاً أهلاً فيكم أجرقة الأنوار إخواني إخواني أحبابي أطباق أهلاً أهلاً فيكم أجرقة الأنوار بالورد حييكم في الأجهار أهلاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوان الأطفال في كل مكان نحن بحمد الله نلتقي بكم مرة أخرى أبرى سلسلة للصغار فقط وفي الحلقة الثالثة منها والتي تحكي لنا قصة فيها من العبا والفوائد الكثيرة ولكن يا أحبابي ليست الثقايات والقصص وقط للتسلية وإنما هي تعلمنا ومور ديننا وترشدنا إلى الأخلاق الحميدة وأنتم يا إخواني يا من تستمعون سلسلة للصغار فقط نشكر لكم متابعتكم واهتمامكم حيث دل على ذلك أصائلكم الكثيرة التي تلقيناها منكم وسنعلنها في آخر هذا الشريف وبالك حتى لا نقيم عليكم ونترككم مع قصة هذه الحلقة والتي هي بعنوان باقة أفضل والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألم ألم تشاهد ماجد يا براء؟ كلا لم أشاهده فأنا هنا في المسجد منذ صلاة العصر أتعرف أين أعتاد أن يجلس بعد صلاة العصر؟ كلا لا أعرف لكن أظن أن العم محمود يعرف عنه شيئا العم محمود هل هو صاحب البقالة التي هناك؟ نعم نعم هيا بنا نخرج إلى الأصدقاء فإنهم بالتأكيد ينتظرون هنا في الحديقة ما رأيكم يا إخواني أن نلعب لعبة بر بحر حتى يأتي يا ماجد ويحكي لنا الحكاية لعبة لعبة لعبة وما هي هذه اللعبة يا أحمد حسنا نرسم خطا هنا هكذا نكتب في إحدى الجهتين بر ومن الجهة الأخرى بحر فإذا قلت بر تقفون هنا وإذا قلت بحر تقفزون إلى الجهة الأخرى ها.. هل فهمتم؟ نعم نعم فهمنا فهمنا فهمنا هيا هيا حسناً إذن هذا خط جاهزون؟ نعم نعم نعم حسناً نبدأ ولكن انتبهوا أن تغرقوا بالباحث <تصفيق> <تصفيق> هيا قفوا هنا بر بر <تصفيق> بحر بحر بر بحر هيا يا أكرم اطلع من هذه اللعبة انتبهوا لا تغلط بر بر بحر بحر بحر بر هيا يا إبراهيم اطلع من هذه اللعبة لا لا لم أقصد بل قصد وأظن أن ثيابك مبللة فقد غرست في البحر يا إبراهيم بر بر, بر بحر،, برد، برد، بحر! بحر! بحر! بحر! بحر، برد،, برد! لا لا لا لا! إنها القطف! إنها القطف! <تصفيق> أنت على الخط ولكن أخطأت وقفست إلى البر! <تصفيق> نعم قفضة <ده> نغرق! السلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عليكم يا إخوان! وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام. هل رأيتم ماجد؟ كلا فهو لم يأتي بعد لماذا تسأل عنه؟ لقد تأخى عن موعده واجب علينا أن نبحث عنه صديقنا لأن له أصابه مكروف نعم نعم انك على حق يا خالد تعالوا تعالوا معنا نسأل العم حمود عن ماجد هيا هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً يا أبنائي ها ماذا تريدون أن تشتروا؟ جئنا يا عم حمود نسألك عن ماجد ألم تراه اليوم؟ آه ماجد كلا لم يأتني اليوم هو معتاد أن يمر يومياً ويشتري بعض الحلوة ولكن اسألوا عنه سعد هو بالتأكيد يحرف أين هو يا عم حمود يا عم حمود لماذا تبيع الدخان في البقالة؟ ألا تعلم أن الدخان حرام؟ ها؟ الدخان محرم؟ نعم يا عم فقد قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان من الخبائث كما أنه مضر بالصحة وفيه تبذير للمال فيما لا ينفع آه إنني يا ابني شيخ كبير لم أتعلم مثل ما تعلم فجزاك الله خيرا على نصحك لي تفضل تفضل مني هذه الحلوة مجانا أما هذا الدخان فسأتخلص منه الآن إلى الأبد حسنا يا عم حمول سوف نذهب الآن السلام, السلام. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انظروا انظروا هو هو سعد يا سعد يا سعد سعد سعد, سعد. سعد, سعد. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألم ترى ماجد اليوم يا سعد؟ كلا فقد علمت أنه مريض في المنزل وأنا ذاهب الآن لزيارته هه؟ ماذا تقول؟ ماجد مريض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله والله ولا إليه قوة بالله ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب معه لزيارة ماجد؟ فأنتم تعرفون أن زيارة المريض مستحبة نعم جزاك الله خيرا يا خالد هيا نذهب نعم ولكني أريد أن أرضر له هدية صغيرة فهل تنتظروا قليلا إنها فكرة ممتازة يا براء فإن الهدية ستدخل السرور إلى قلب ماجد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله, عليه وسلم. الله صلى الله عليه تهادوا تحابوا وأنا سوف أحضر معي هدية فانتظروا فانتظروا يا إخواني حسنا ساختنم هذه الفرصة حتى يأتي الأولاد واستمع إلى بعض آيات القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتسر قم فانت فكبر وديامك فطهر والرنة فهجب ولا دم تستكتر ولربك فاصبر شبت المقترد وأنت يا خالد ماذا أحبرت؟ سأخبركم عندما يأتي براء ها هو قادم السلام عليكم وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته الله ما أجمل هذه الباقة الصغيرة من الزهور سبحان الله سبحان الله الذي خلق لنا هذه الزهور الجميلة بألوانها المختلفة لكي نستمتع بجمالها ورائحتها الزكية سبحان, سبحان الله يا وردو يا وردو أيامنا نشدو لله and سبحانه اصطمد يا وبد يا وبد لله قالقنا سبحانه اصطمد سبحانه اصطمد سبحانه اصطمد هيا خارج لم تخبرنا عن هدياتك أنت احضرت هذا الكتاب الصغير في دعية مفيدة تعلمت منه الدعاء الذي يقال عند زيارة المريض ما هو يا خالد علمنا إياه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العاش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض أو هناك دعاء آخر أن تقول اللهم رب الناس اذهي بالبأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هيا نردد يا علي الله العظيم رب العرش الك... رب, رب العرش العظيم رب العرش العظيم اي شيخ اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي. لا شفاء لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر صحبه لا هيثم هيثم هيثم انتبه يا هيثم انتبه هيثم هيثم انتبه يا هيثم الحمد لله الحمد لله نبغي عليك يا هيثم إذا أردت أن تحبر الشارع أن تنظر على يمينك وعلى شمالك حتى حتى تتأكد أن الشارع خالم تماماً من السيارات حسناً حسناً جزاك الله خيراً يا خالب الحمد لله الحمد لله على سلهمتك يا هيثم الحمد لله الحمد لله إذن هيا بنا وننتبه جميعاً نعم هيا نذهب أسرعوا هيا أسرعوا ها نحن وصلنا السلام عليكم, السلام عليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا تفضلوا يا ابنائي لابد أنكم أصدقاء ماجد نعم يا عم جئنا في زيارة عاجلة لماجد لأننا سمعنا أنه مريض تفضلوا تفضلوا يا ابنائي ان اصدقائك يا بني يريدون زيارتك فتهيئ لهم اه بهم يا ابي السلام, السلام, السلام عليكم اه, آه عليكم السلام حياكم الله تفضلوا. تفضلوا كيف حالك يا ماجد عسى أن تكون بخير الحمد لله على كل حال لا بأس عليك يا ماجد طهور طهور إن شاء الله جزاك الله خيرا يا خالد وشكرا على هذا الكتيب تفضلوا يا أبناء تفضلوا جئت إليكم بهذا العصير اللذيذ وأنت يا أبني ما اسمك؟ اسمي براء يا عم ما شاء الله ما شاء الله تفضل يا براء شكرا يا أم لا يا بني لا يا ماجد ما هكذا يا بني قل يا رب فهو الشافي واصبر واعلم يا بني أنه يجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب في كل الأحوال فهو مأمور بالصبر فيصبر على المرض ويصبر على أقدار الله كلها كما يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله فاصبر فاصبر يا بني واحتسب آه يا رب لقد أوحشتنا يا ماجد أوحشتنا قصصك المفيدة المسلية ما رأيك أن تحكي لنا قصة الآن؟ براء براء ما هذا يا براء؟ لا يصح أن تطلب منه ذلك وهو مريض لأنه بحاجة للراحة ثم يجب أن تلتزم الهدوء وتخفز صوتك حتى لا تزعج ماجد فهو مريض ها ها حسنا حسنا بما أن ماجد متعب الآن ولا يستطيع أن يحكي لكم ما رأيكم أن أحكي لكم أنا هذه المرة شكراً لك يا عم جزاك الله خيراً جزاك عم. الله خيراً هل سمعتم قصة ذلك الرجل الصبور؟ من هو؟ من هو يا عم؟ وما هي قصته؟ حسنا حسنا أذكر الله لا, لا إله إلا الله يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك رجل صبور جدا وغني جدا لقد أعطاه الله من جميع أنواع الأموال والأنعام والمواشي أي الأغنام والأراضي الواسعة هذا بالإضافة إلى ما أنعم الله عليه من أولاد كثيرين أول كان عنده بقر وغنم؟ نعم يا بني أبقار وأغنام وإبل وكلها كانت له وفجأة سلب الله منه ذلك جميعا وابتلاه بالأمراض في جسده ما معنا ابتلاه يا عم يعني قدر الله عليه الأمراض ليختبره بها ولماذا ابتلاه الله وهو رجل صالح نعم يا بني حتى الرجل الصالح يبتليه الله ليرى ليصبر على ذلك أم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل نحوذ إلى القصة فقد ابتلى الله هذا الرجل بأمراض عديدة وهو على ذلك صابر يذكر الله ليل نهار فأخرجه الناس من البلد وطردوه لأنهم كانوا يخافون أن تنتقل إليهم هذه الأمرار يا الله ألا يخافون الله حرام عليهم جاوي لهم من الله يطردوه وهو مريض نعم يا أبنائي هذا ما حصل بالفعل ولم يعدوناك أحد يرعاه ويهتم به إلا زوجته الحنونة التي كانت ترعاه وتخدمه جزاها الله خيرا نعم يا أبنائي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إن زوجته لم تكن تخدمه فقط ولكنها كانت تعمل في النهار لتعود إليه في الليل بالطعام وتهتم به وماذا فعل الرجل المريض؟ نعم ماذا فعل؟ إيه. ظل الرجل الصالح يعاني ويعاني من الأمراض سنين عديدة وها في ذلك صبور لا يتأفف من قدر الله وإنما يذكر الله دائما وأصابه مرض له رائحة لا يطيقها الآخرون يا الله وماذا فعلت زوجته؟ نعم ماذا فعلت؟ استمرت الزوجة الصالحة استمرت تخدم زوجها وذات يوم لم تجد لزوجها طعاما فباعت ضفيرتها لتشتري له طعاما وعندما جاءت إلى زوجها بالطعام وجدت هناك مفاجأة عظيمة بسم الله الحمد لله ماذا؟ ماذا وجدت يا عم؟ أكمل أكمل لنا القصة بحثت الزوجة عن زوجها فلم تجد فحزناً وظنت أن الذئابة أكلت فوجدت رجلا واقفا في ذلك المكان فسألت سألت عن زوجها المريض فأجابها أتدرون بماذا أجابها؟ بماذا أجاب, بماذا أجاب؟ قال لها أنا ذلك الرجل المريض الذي تبحثين عنه يا سبحان الله وكيف أصبح سليما معافا؟ كان دائما يردد ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم وذات مرة ضرب برجله الأرض فرأى تحته ينبوعا صغيرا من الماء البارد فشرب منه واغتسل وبقدرة الله ذهب مرضه وشفيه تماما الحمد لله هذا جزاؤه لأنه صبر على مرضي نعم هذا جزاؤ الصابرين وماذا؟ وماذا فعلت الزوجة؟ لقد حمدت الزوجة ربها كثيرا وفرحت لأن زوجها عاد سليما ورزقه الله من كل أنواع الأموال وعاد كما كان قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أتعلمون يا أبنائي من هذا الرجل الصبور؟ من هو يا عبد؟ إنه نبي الله سيدنا أيوب عليه السلام الذي يضرب المثل بصبره فعلينا يا أبنائي أن نصبر إذا مرضنا ولا نتأفف من قدر الله ها أسمعت هذه القصة يا ماجد نعم يا أبي نعم فاصبر يا بني على مرضك وكن ذاكرا لله حتى يجزيك خيرا ويثيبك على صبرك المفيده نعم لقد استفدنا منها كثيرا حسنا يا عم لا نريد ان نطيل على ماجد نراك على خير يا ماجد نراك على خير يا ماجد المره قادمة ان الله وتحكي الحكاية الحكايه ها الحكايه اعافاك الله اجرنا العافيه اعافاك الله السلام عليكم يا ماجد مع السلامه الى لقاء الى لقاء مع السلامه مع السلامه مع السلامة. مع السلامه, مع السلامة. واني اخواني احبابي صغار هذه نهايه قصتنا احباب انتبهوا طلعتنا مع كل الاصحاب نسمع قصصا فيدان نتلون أجمل أصحابي في طريق الإيمان اجتمعوا في الدنيا لحب الرحمن والوصام حج وقد حفظوا القرآن يا ربي نجابل في الدنيا وفي الجنة إخواني إخواني أحبابي يا صغر هذه آيات فصدنا يا أحباب انتظر طلعتنا مع كل اسمع قصصا فيدا نتكلمك عنهاطيكم بالتقوى والقال الصلوات في القاد والتنوي وضب الاضطالات والامر بالعرف يهدم المنكرات اسمع قصة في داني واني اخواني احبابي اصغاب هذه هي النايات قصة نعي احباب ان تضغط العزم مع قول الاسهاد اسمع قصة في داني كن. وقبل الوداع لو ان نلفت انتباه جميع الاخوة في كل مكان أن حقوق نسخ هذا الشريط محفوظة لدى مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي وحيث أن هناك أسعار خاصه للمتبرعين وفا علي الخير فإننا لا نسمح بنسخ أي إصدار من إصدارات المؤسسة فقنا الله وإياكم للعمل بهدى